والَّذينَ آمنوا وَعَعملِلوا الصَّالِحَاتِ لَ كَفرًِا عَنمْ لَ كَِّرًا عَنْهُم, عنهم سَّئاتم وَلا نجَزََّهُم أَحْسَل الذي كَالوا يَعملون وَ الصَّيينَ الإِنسانَانَ بِوالِذَيْهِ حُسْن وَإِن يهَدَاكَ للتُشرِكَ بماَا لْسَنَك بِمُهمم فَلا تُطحمَا إلَ مَجعكُمْ فَأونَ بِعكُم بما كُ تُ تَعملون والَّ بينَ آملوا عملِ الصَّالِحاتنا نُدَخين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 وَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَالنَّحْمَةِ الْخَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَلَا يَحْمِلُونَ أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون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 وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثالا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض وينعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين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 قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالمشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطى قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وَلَمَّا أَن جَاءَ تَرَسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ رَجْمًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَنْظُرُونَ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فكذبوه فاخذتهم رجفة فاصبحوا في دارهم جاثمين وعاده ثمود وقد تبين لكم مما ساكنهم وزين لهم الشيطان اعمالهم وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدوا عن السبيل فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين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 وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نطربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وَأَقِمِ الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم مَا تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن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 ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتي يدهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وان جهنم لمحيطة بالكافرين يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُون كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ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 ثابت لا تحمل رزقها الله يرزقها وانياكم وهو السميع العليم ولا انسنتهم من خنق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر ليقولوا ان الله فانا يفكون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 فإذا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ مُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا يَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَ بِالبعاق يُؤْمنِنونَ وَبِِحْمَكِ الله يَكفررون وَمنَنْ أأَغْلَم مَِّ نِفْترَعلَ اللهِ كذمًا أَوْ كَدمَ بِالْحَِلََّ جاء ألَْسَ فِي جَهَد النَّ مَ مَثْولِّكافِرين والَّذينَ جهَلوا فينَا ل نَحذًاهُ سُبُولناَا